أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخضر الله به في كتابه وتواتوا عن وسوله صلى الله عليه وسلم ويجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عوشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله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 وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني وبوبيته نعم استواء الله على عرشه جل وعلا نثبته ومعية الله لخلقه أيضا نثبتها ولا نقول كيف تكون معيته مع استواءه ولنقول إن الله مستو على عرشه وهو مع خلقه سبحانه وتعالى وهو معهم بعلمه جل وعلا ومع المتقين كما قلنا بنصرته وتأييده ومحبته سبحانه وتعالى وفوق سماواته مستو على عرشه فنثبت معية الله تبارك وتعالى ونثبت استواءه على عرشه ولا نكذب شيئا من ذلك بخلاف الذين خالفوا أهل السنة والجماعة فمنهم من أنكر المعية ومنهم من جعل المعيه اتحادا وقالوا إن الله يحل في المخلوق كمن قال أنا الله والعياذ بالله كالحلاج قال أنا الله وابن العربي الذي قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي وغيره يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني فيرون أن الله يحل بهم والعياذ بالله وأنه مخالط لهم في هذه الأرض وهذا كفر بالله جل وعلا فالله بائن عن خلقه سبحانه وتعالى فوق سماواته فنثبت المعية ونثبت العلو لله تبارك وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله وكل هذا الكلام الذي ذكر الله من أنه فوق العوش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قويب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سالك عبادي عني فإني قريب <تصفيق> الآية وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قوبه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قوي في علوه سبحانه نعم هكذا نؤمن بالله تبارك وتعالى أنه وإن كان فوق عرشه مستوى على عرشه إلا قريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه وكل شيء بالنسبة له قريب سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فهو عظيم كبير جل وعلا كل شيء منه قريب جل في علاه فالقصد أننا نثبت علو الله تبارك وتعالى ونثبت معيته فالآن إذا خرج المسافر القمر يقول شيخ سنتيميه يقول القمر سافرنا والقمر معنا معنا مسافرون مئات الكيلومترات لعلها آلاف الكيلومترات والقمر ثابت في محله فيقول سافرنا والقمر معنا والقمر فوق, السماء, فوق في السماء وهم يقولون القمر معنا والملك أو الوالي أو الأمير يقول اخرجوا للقتال وأنا معكم وهو جالس في قصره ويقول أنا معكم وهو لا يقاتل معهم ولا يخرجوا معهم لكن أنا معكم ولا يفهم أحد منهم أنه ليس معهم فلا يلزم من المعية الحلول والاتحاد والمخالطة ولذلك هذا في البشر فكيف بالله سبحانه وتعالى فنثبت لله تبارك وتعالى معيته ونثبت له علوه جل وعلا نعم أحسن الله ييكم قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم القرآن كلام الله غير, منزل غير مخلوق منزل وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى ولما ناظر عبد العزيز الكناني رحمه الله تبارك وتعالى بشرا المريسي نظره في هذا فقال له إذا قلت إن القرآن مخلوق فإن الله تبارك وإما أن يكون خلقه في نفسه فجعلت الله محلا للحوادث وهذا محال وإما أن يكون الله خلقه في غيره فإذا كان كذا كل كلام خلقه الله في غيره فإذا كل كلام ينسب إلى الله وهذا أيضا باطل وإما أن تقول إن الله خلقه لا في نفسه ولا في غيره بل خلقه وحده والكلام ليس شيئا ملموسا حتى يقال خلقه وحده وإنما هو معنى من المعاني بالمتكلم به فسكت بشر المريسي وحاد عن الجواب ومن هذا سميت الرسالة الحيدة وهي لما حاد على الجواب ولم يحر جوابا يرد به على عبد العزيز الكناني رحمه الله تبارك وتعالى فالقرآن الكريم إذا كلام الله ولكنه غير مخلوق وإذا قلنا إن كلام الله مخلوق كذبنا الله تبارك وتعالى لأن الله جل وعلا يقول ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق والأمر والأمر هو كلامه إنما أمره إذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فالله يخلق بالأمر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له فيكون فالله يخلق بأمره وفرق بين الأمر والقوم والخلق سبحانه وتعالى قال الا له الخلق والأمر ففرق بينهما فدل على أن الأمر غير أدل على أن الأمر غير الخلق فالقصد إذن أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى يتكلم به جل وعلا متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه والقرآن بعض كلامه وليس هو كل كلامه فالتورات كلام الله والإنجيل كلام الله والصحف كلام الله والأحاديث القدسية كلام الله وما يكلم الله به الناس يوم القيامة كلام الله وما كلم به آدم وكلم الملائكة كل هذا كلام الله وكلام الله كثير سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي فكلام الله تبارك وتعالى كثير جدا لا يمكن حصره بينما القرآن الكريم محصور من الفاتحة إلى الناس فالقرآن بعض كلام الله وليس هو كل كلام الله جل في علاه نعم قال رحمه الله تعالى وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يعونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يعون الشمس صحون ليس بها سحاب وكما يعون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يعونه سبحانه وهم في عواصات القيامة ثم يعونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى نعم